اثنان. استمع إلى الجمل ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. أنا صحفي. أنشر الأخبار. أنا طبيبة الأسنان. وأعالج الأسنان. أنا طبيبة نفسية. أساعد المرضى نفسيا. أنا مهامية. أضافي عن المتهمين. أنا صيدلانية. أجهز الأدوية وأبيعها. أنا محاسب. أنظم الدفاتر الحسابية. أنا شرطي. أحافظ على المواطنين. أنا ضابط. أحمي الوطن. أنا قاضٍ. أحكم حسب القوانين.